العلم وسيلة إلى رضوان الله وليس غاية في نفسه نما وسيلة للدلاله على رب العالمين لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس فينبغي على الإنسان أن يستحضر أنه يتعلم حتى يرقى منازل في عبودية ربه جل وعلا فيلس أصحب الإنسان هذه النية وفق ويقع على المعلمين والإداريين والتربويين ما لا على غيرهم بالملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير كما أنه ينبغي على الطلاب والطالبات والإخوان والأخوات جميعا أن يتذكروا أن هناك لقاء معات مع ربهم جل وعلا الله جل وعلا يقول يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فاجعل ما تتعلمه سبيلا إلى استعدادك ذلك اليوم الآخر وغض, وغض البصر واحفظ الفرج وصون اللسان من الكذب وأكب على تعلم دروسك واتق الله جل وعلا في نفسك وأحذر قرناء السوء كما تحذر الفتاة قرينات السوء ويبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات مواطن الفحشاء والمنكرات وما أشبه ذلك هذا إذا عصم الإنسان منه عصم الإنسان به وفق إلى صراط الله المستقيم